كل شيء إذا أراد الله أن يكون جندا يكون جندا الأصل في البحر في الأمواج أنها مغلكة والعامة وهم العامة يقولون البحر غداء وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان أن البحر مظلة هلاك ولهذا قال الله جل وعلا وعليها وعلى الفلك تحملون وقال وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه لكنه لما أراد الله نجاة موسى جعل البحر جعل النهر جعل الأمواج جندا من جنده تكون سببا في نجاة موسى ليس فقط تحفظ التابوت أن يهلك بل تحمل التابوت بقدر الله إلى أن يكون على مقربة من قصر فرعون حتى يراه من يراه فيحمله فيحمله إلى فرعون وهذا كله من أقدار الله ولهذا كل أحد فقير إلى الله والناس في فقرهم إلى الله سواء كل أحد في فقره إلى الله سواء في السلطان الذي يجلس على كرسي عرشه بأفقر بأحوج إلى الله ممن هو في عرض البحر لا يملك إلا لوحا فالذي في عرض البحر قد انكسرت سفينته وغاب عنه أقرانه وخلانه وليس معه إلا لوح قد يجعل الله اللوح سببا في نجاته فيصخر له اللوح وقد يكون هذا الذي على عرشه على كرسيه في إمرته في ملكه في تجارته في شركته يصيب الحنق بعض حرسه فيقتله يلقي الله في قلب ذلكم الحارس غلا على ذلكم الرجل فيقتله وهذا يقع وقد وقع فالأمر كله بيد الله فجعل الله الأمواج عونا وجندا لموسى قال ربنا فالتقطه آل فرعون ليكون اللام هنا لام الصيرونة اللام هنا لام الصيرونة لا الصيرورة ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين تحت من أمرين كانوا خاطئين في التقاط منسى هذا بالنسبة لهم وقد يكون خاطئين بمعنى أنهم كانوا كفار من باب قول الله جل وعلا ناصية كاذبة خاطئة إنهم كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون وهي آسيا بنت مزاح آسيا بنت مزاح مرة عين لي ولك لما رأته أراد الله أن يحفظه قد جعل الله جل وعلا الأسباب وإذا أراد الله شيئا أنضاه فالقى الله على موسى محبة منه من يراه من الأخيار يحبه فوقع حبه في قلب آسيا امرأة فرعون لما حتى تكون سببا في بقائه فحملته بنت مزاحم إلى زوجها فرعون قائلة له قرت أين لي ولك ورد أنه قال أما لك فنعم وأما لي فلا حاجة لي به قد قال العلماء البلاء موكل بالمنطق البلاء مؤكد بالمنطق فالسعيد لا يقول إلا كلاما طيبا ولا يحب أن يسمع إلا كلاما طيبا لا يقول إلا كلاما طيبا ولا يحب أن يسمع إلا كلاما طيبا فالبلاء موكل بالمنطق قال أما لك فنعم وقد كان كذلك كان موسى سببا في دخولها الجنة لما آمنت به وكان هلاكا على فرعون أن أغرقه الله بسبب عناده قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون بما كتب الله جل وعلا لموسى من عظيم النصر على فرعون وآله